وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا أَيِّذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ بهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اینما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وَسَارِبٌ بِمَاءٍ لَنْو مُعَكَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعط فيصيب بها من يساء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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطك فايغي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي والسماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افتخذتم من دونه أولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل هل الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ أم هل تستوي الغلمات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 <تصفح> آزل من السماي ما فسالت آوديه بقدرها فاحتمال سيل زبد و ما يوكدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَهُ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِه اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدْ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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من صيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل سَوَاءٌ اقْفَى يُصِيبُ بِغَامِي يَسَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَنْ تُدْعَ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطك فإيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوكدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ, له أن لَهُمْ أَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُمْ مَا عِزَّ اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد